وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وواد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال